119. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق حتى وثاقف إما من البعض وإما في ذا حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولا كل يبل وبعضكم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 نَصَرَ اللهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرَهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها